شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم سو اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر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 يا ايها النبي لمت حرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمنكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 إن تبا الى الله فقد انصغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أي يبدله أزواج خيرا منكن مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ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 إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما جهنم وبئس المصير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 ومريم بنت عمران التي أَحْصَنَتْ فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتي